أشهد <سؤال> لا سلام إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تباته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لما نوفي أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة من بعده إلى رجل من طرازه سار على عهده وساوع من على شاكلته إنه أبن المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن نفير ابن عبد العُزَّى يُكْنَى بأبي حَفْصٍ العدوي المُلقَّبُ بالفاروخ وذلك لأنه كان يُفرِّق بين الحق والباطل ولا يخشى في الله لوم تلائم كان رجلاً طوالاً أصلى على شعر على رأسه أحور العينين أبيض شديداً بياض تعلوه حُمرة وكان يصفِّر لحيته ويَفضِبُها ويرجل رأسه بالحنا أسلم عمر بن الخطاب وله من العمر سبع وعشرون عاما وذلك في السنة السادسة من بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان سبب إسلامه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرر بسورة حاقة فقال عمر في نفسه إنه شاعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو وما هو بقول شاعر قليل ما تمنون فقال عور فقلت في نفسي بل هو كاهل فتلا قوله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فاعلن اسلام فاعلن عمر اسلاما وأشهره أمام الناس حتى اجتمع عليه شباب مغيش كلهم من الغدات إلى العشي فلم يصدقوا الخبر وكانوا من قبل ذلك يقولون والله لا يسلم عمر حتى يسلم حماره فأسلم عمر بن الخطاب بعد أربعين رجلا وإذى عشرة أمراه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في دعائه اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك عمر بن الخطاب وعمر بن هشام يعني أبا جهد فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله سبحانه وتعالى كان عمر بن الخطاب متواضعاً في الله خشن العيش خشن المطعم شديداً في ذات الله سبحانه يُرقِع ثوبه بالأدين يُخيط ثوبه بالجذب الرقيق ويحمل القربة على كتفين مع عظم هيبته ويركب الحمار عريا يركب الحمار بدون رحل ولا فراش وكان قليل الضحك لا يماجه أحدا كان خاتمه منقوشا عليه كفا الموت واعظا يا همر فهو أول من دعي أليم والمؤمنين بعد أن كان حرماً للإسلام والمسلمين والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم له فضائل كثيرة ومناقب وثيرة من ذلك أنه من العشرة المبشرين بالجنة بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو على هذه الأرض يمر الثار روى البخاريين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا مرأة تتوضى جارية تتوضى إلى جانب قصر عظيم فقلت لمن هذا القصر فقالوا هو لعمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مذبرا فبكى عمر وقال أعليك أباه يا رسول الله وعن أنس بن مارك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعل جبل أمود ومعه أبو بكر وعمر, وعمر وعثمان فرجف بهم رجفة فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحبت فَمَا عَلِيكَ إِلَّا نَبِيٌّ وصديق وَشَهِيدًا وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الذين من أحبه كان ذلك علامةً عن استقامته ودينه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ فقال والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وفي رواية أنت مع من أحببت قال أنس بن مارك فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمارهم فأنزل الله سبحانه وتعالى تصدق ذلك في كتابه ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعب الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا كان عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه كثيراً مُلازمة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان كثيراً ما يقول صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر وذلك أن المرأ على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنتم عن نبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطال المدينة في بستان محوط بجدار فاستفتح رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى افتح له وبشر بالجنة قال ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء عجلاً فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره في الجنة ففتحت له فإذا هو عمر فقلت له مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله عمر ثم استفتح رجل فارغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره في على بلوى تصيبه على ابتلال عظيم يصيبه فإذا بثمان رضي الله عنه قال فأخبرته بما قال صلى الله عليه وسلم فحمد الله محمد ثم قال الله المستعان كان عمرو الخطاب رضي الله عنه ذا علم وفير غزير شهد له بذلك صلى الله عليه وسلم روى البخاريين في صحيحه من حديث أبي سيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم في الرمية شربت اللبن حتى أنظر إلى الريء يجري في غفري يعني أن هذا اللبن جرى وشكع النبي صلى الله عليه وسلم منه حتى خرج اللبن من أغفاله قال ثمنا ناولت عمر ناول النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبل لعظر من الخطار فسألوه صلى الله عليه وسلم ما أولتك كيف فسرت هذه الرؤية فقال صلى الله عليه وسلم ذاك العلم ذاك العلم وقد انتشر الإسلام في عهد عظر انتشاراً واسعة وهذا الانتشار هو تصديق رؤية رآها صلى الله عليه وسلم في المنام ورضي الأنبياء حقه فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في الملام أني أنزع بذلو بكرة على قريب دلو صغيرة في بئر فجاء أبو بكر فنزع ثنوبا أو بين دلوا أو دلوين نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحالت غربا فأصبحت تلك الذنو الصغيرة أصبحت ذنوا عظيمة قال صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا يفري فريجة حتى روى الناس والعبقري هو سيد القوم وكبيرهم وقويهم كانت إسلام عمر عزة للإسلام والمسلمين فظهر الإسلام بمكة والتشر بعد أن كان المسلمون يستطرون ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً قال المسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر فطفنا بالبيت وجنسنا حلقاً حلقاً كان أبي المؤمنين عمر رجلاً ملهماً شديداً ذتا على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان فيما قبلكم من بني إسرائيل ناس محدثون ملهمون فإن في أمة أحد فإنه عمر فإن في أمة أحد ملهم محدث فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد نزل الوحي أكثر من مرة يوافق عمر بن الخطاب من ذلك موقعه في مقام ابراهيم فنزل الله انزل الله سبحانه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وكذلك في قصه الحجاب لما قال عمر بن الخطاب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هل لحجبت نسائك فانزل الله سبحانه وتعالى ايه الحجاب وكذلك في اساره بدر لما أنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآثرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أقول الذي تسمعون وأستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصلافا ومن على آثارهم سار اكتفى كان أمير المؤمنين عمر قويا في إيمانه ودينه يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور الغيبية دون نقاش والاستفسار فكان صلى الله عليه وسلم إذا حدث عن أمر يستغربه الناس كان يقول ولكني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر كما في قصة الذقارة التي تكلمت وفي قصة الذئب الذي كلم الراعي وذلك فضل الله يغتيه من يشاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيناء لنائم رأيت الناس علم عليك وعليهم قمص عليهم أقمصة فمنها ما يبلغ الثدي الصدر ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره يجره ويسحله قال فما أولته يا رسول الله قال الدين الدين ولهذا الأمر فقد كان عمر بن الخطاب رجلا مهيبا شديدا هيبة عند الناس بل حتى عند الجن حتى قالت عائشة رضي الله عنها إن الشيطان يخرط منك يا عمر يعني يخافه خوفا شديدا دليل هذا وبرهانه ما أقرجه الإمام البخالي في الصحيح من حديث سعد بن ألي وقاصر رضي الله عنه قال استأذن عمر الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرن من السؤال عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر بن الخطار قمنا فباذرنا الحجاب وأسرعنا إلى الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر بن الخطار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنتك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب وأسرعنا إلى الحجاب فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله ثم قال عمر يا عدوات أنفسهم أتهبنني أتخفنني ولا تهبن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم أنت أفض وأغنظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يبنى الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا ولا طريق قط إلا سلك فجا وطريقا غير فجك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر روى مسلم في الصحيح في قصة غزوة بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في أسار بدر من المشركين فأشار أبو بكر بالفلاة وقال يا الله قومك وأهلك استفدهم واستدهم لعد الله هي يتوب عليهم وقال همر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم فضل أعناقهم فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليليل قلوب رجال حتى تكون أليل من اللبن وإن الله سبحانه وتعالى لا ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبع لي فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثل عيسى الذي قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ومثلك يا عمر مثل نوح إذ ربنا تذر على الارض من الكافرين ديارا ومثل موسى بن عمران اذ قال ربنا اضمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم فشبه النبي الكريم ابا بكر وعمر بانبياء من اولي العزم من الرسل وما عاد عليهم كان لعمر بن الخطاب اعمال لم يسبق إليها بفضل الله سبحانه فكان أول من كتب التاريخ واختار هجرة النبي المصطفى كأول يوم من أيام السنة وأحيى سنة التراويح في زمنه وجمع الناس على إيمان واحد بعد أن كانوا يصدون أوزاع المتفرقين وكان, وكان عمرهم الخطاب أول من حمل الدرة وأدب بها السوت الذي يظهر به كان يدخل الأسواق ويمتحن التجار في مسائل البيع والشراء ويقول رضي الله عنه ألا لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين فكان يخرج من السوق من كان جاهلا لأحكام التجارة والبيوع وجلد شارب الخمر ثمانين جنبة وكثرت في عهد الفتوح وبصر الأمصار وجعل على كل مصر أميرا وهو أول من دون الدوروين أسماء الرعية واستقضى القضاة فتح من الشام دمشق والقردن والرمنة وعسقلال وغزة وبيت المقدس وأمقاكية وغيرها من بلاد الشام وفتح مصر والإسكندرية وقرى بلس وهورقة وفتح من العراق والمشيح القادسية ومدالن كسرى ودجرة والبصرة وفارس وفراسان وأذى البجال وغيرها من أقواله رضي الله عنه لا يحلني من مال الله سبحانه إلا حلثان إلا جبثان إلا قمصان حلة للشتاء وحلة للصيف حلة للشتاء وأخرى للصيف وقوت أهلي وطعمهم كرجل من قريش ليس بأغناهم ثم أنا رجلٌ من المسلمين وكان عمر إذا استعمل عاملاً كتب له عهداً وأشهد عليه رهماً جماعةً من المهاجرين واشترط عليه أن لا يركب برذوناً يشبه البغل وأن لا يأكل نقياً وإنما يأكل الشعير ولا يلبس رقيقاً خياماً رقيقاً وأن لا يغلق بابه دون ذنب الحاجات فإن فعل شيئاً من ذلك حلت عليه الرغوبة وكان رجلاً ساهداً طلق الدنيا وخافت في قال معاولية أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده وأما عمر فلم يرد الدنيا وهي, وهي أرادته قال أما نحن يقول معاولية أما نحن فتمرغنا في هذه الدنيا ظهراً لبطنه كان أمير المؤمنين عمر وهو خليفةٌ على المسلمين يدمس جبة صوفٍ مرقوعة بعضها بأدم من جلدٍ ويطوف بالأسواق وعلى عاتقه الذرة السوف يؤذب بها الناس ولما عُذب في زهده وتقشفه قيل له يا أمير المؤمنين لو أكنت ضعاناً طيباً كان أقوى لك على الحق فقال عمر اني تركت صاحبي على جاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بكر اني تركت صاحبي على جاده فان تركت جادتهما فلم ادركهما في المنزل فاللهم ارض عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وللحديث بقية سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله وفرشب أن لا إله الله Salatu al-khamati, salatu الحمد للرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إجاك نعبد وإجاك أستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغلوب عليهم ولا الطفال ربك الأعلى الذي خلق <تصفيق> فسوفا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعا فجعله مثاء الأحوى سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعبر اشترك بالمسرى فبتر للنفع الذكرى سيبهد كوم يخشى ويتجنبها الأشقى <تصفيق> الذي يصنى النار الكبرى أم لا يقوت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر أصدر ربه فصلى بل تبثرون الحياة الدنيا والآخرة خير ونبقى إن هذا ما لفي الصعف الأولى صعف إلى راهيم يا رب العالمين الرحمن الرحيم ما لدي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهل الموضوب عليهم تصلى نارا حانية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمم ولا يبني من جوع أولوه يومئذ ناعمة لسقها راضية في جنة عالية لا تسبع فيها ناغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواء موضوعة ونبارك مصفوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سضعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم إلا من تولى وكفر سيعدكم الله العذاب الأكبر ارنم إلينا يا قوم أم علينا في سابه الله I'm, moving. I'm, moving. I'm, moving. I'm moving. of Como mora, me puló. Salamara e